بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّينَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فِتْنَةً الناس كعذاب الله الا ان جاء نصر من ربك ليقول لا نقول انا كنا معكم اوليس الله بعلم بما في صدور العالمين قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن قالهم واسقالهم معسقالهم ولا يسأنون يوما القيامة عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثنو وتخلقون إثكا إن الذين تعبدون من رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البناه المبين أَوَلَمْ يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إِنَّ ذلك على الله يسير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 وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم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 او حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم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 فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهل كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لنرجع له وأهله قَالُوا لا تَخَفْ وَلا تحزن. إنا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنذِرُونَ عَلَىٰ أَنَّ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية تبينا لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ورجل يوم الاخر ولا فَكُنْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارٍ مُّظْلِمِينَ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَدْ تبين لَكُم مِّمَّا سَاكَنُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ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 يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله اللَّهِ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن وَإِنَّ البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون يَعْلَمُونَ الله اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتن ما أوحي إليه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 ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتنو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آياتنا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 اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يثنى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين باطل وكفروا بالله وكفروا بالله اولائك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى جاءهم العذاب ولا ياتينهم تَتَوهمون وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يُشَاهُ هُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه ان ارضي واسعه فانيا فاعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين آمنوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا, غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأيهم اللّه تحمّل رزقاً الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السّماوات والأرض وسَخَّرَ الشَّمْسَ والقَمَرَ وسَخَّرَ الشمس والقمر الله فَأَنَّهُ يُؤْفَكُونَ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم منزل من, من السماء ما أنفأ به الأرض من بعد موتها فأحيا به الأرض من موته يقول إن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة له الحيوان لو كانوا يعلمون إذا ركبوا في الفلك دعاهم الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يروا أنا جعلنا حرما آمنا؟ حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يؤمنون وَبِنِعْمَةِ الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى عَلَى الله كذباً أَوْ كذب بِالْحَقِّ أَوْ كذب بالحق لما جاءه